إذاعة بريدة, بريدة تقدم الحمد لله الحمد لله على التوفيق والهداية وأشكره على ما أولاه من الاستقامة واشهد أن لا إله إلا الله وفق من شاء لسبل الاستقامة واشهد أن محمدا عبده ورسوله نال المقام الأسنا في السعادة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أما بعد فاتقوا الله فاتقوا الله واصط واعبدوا ربكم وأخلصوا وأطيعوا مولاكم تفلحوا وتسعدوا إخوتي في الله إخوة الإيمان والعقيدة في هذه اللحظات والدقائق المعدودات نأخذ درسا نحن بحاجة إليه كم نحن بحاجة إليه والنفوس تتطلع بما لديه والقلوب تتشوق لحديثه والألسنة تسعد لقينه إنه درس يبهج النفوس ويعطر الدروس ويهذب المحسوس والملموس ويرد الشاند والمنكوس درس إذا ذاقت النفوس زكت وارتفع إيمانها وزاد أنسها بربها درس ذاقه بلال وتضعمه وأنس به صهيب وتصبر لأجله عمار وسعدتني سمية إنه درس السعادة وراحة البال ومادة إصلاح الحال وطاعة الكبير المتعال نعم إنه السعادة إنه لذة العبادة إنه الطمأنينة والريادة سعادة تغمر القلوب وترضى بما بمقدور علام الغيوب وتنزع النفوس عن الذنوب السعادة عباد الله أين مواردها وأين أصحابها وما هي أسبابها وقبل ذلك إخوة الإيمان الدنيا لنعلم جميعا أنها دار دار هم وغم وكدر صف وعيش دار زوال وفناء لا دار أنش وصفاء ومن يعيش في الدنيا فلا بد أن يرى من العيش ما يصروا وما يتكدرو فمن أراد السعادة والراحة الأبدية فليستمع إلى كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية تلكم الكلمة الذهبية من أراد السعادة الأبدية فليلزم عذبة العبودية الله أكبر الله أكبر إنها العبودية العبودية المقترنة بالذل والخضوع وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان فتحقيق العبودية من أعظم أسباب فتح مفتاح السعادة مفتاح السعادة أبدي فهل حققنا العبودية وهل رضينا برب البرية أيها الإخوة إن السعادة أهلها أولياء الله أصحابها الصالحون من عباد الله المتلبسون بعبادة الله السعادة أيها المسلمون ليست صنعة معروضة ولا بضاعة مدهوعة ولا تجارة مبسوطة ولا تجارة مبسوطة مبذولة لو كان كذلك لذلك لنا الملو الملوك والعظماء والرؤساء والأذرياء لاشتروها بأطلاء ورسلتهم الطائلة وأموالهم الباهظة وقصورهم الشاهقة لدفعوا ليأنسوا ولاشتروا ليرتاحوا ولبذلوا ليسعدوا إذن أين هي توجد وفي أي مكان توصد إذن أين هي توجد وفي أي مكان توصد توجد في المسجد وملازمته في القرآن وتناوته في الذكر والاكتاب من في البر والصلة فلهذا تجد أسعد الناس من أطاع رب الناس وحفظه الله من شر الوسواس الخناس أسعد الناس من تلذذ بالإيمان وأرض الرحمن واتبع سنة سيد ولد عدنان ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد السعيد وصاحب السعادة من اطمأن قلبه وانشرح صدره ليس السعادة كما يتوهمه البعض كما يتوهمه البعض ما يظهر فوق الأرض من القصور الشاهقة والمراكب الفارهة والبساتين والخضراء والساحات والمناظر اللألاء أو, أو في الأمور ورصدها والتفاقر في الأموال وعدها فالسعادة في طاعة الرحمة ولو فات الإنسان نعيم الأبدان فاستمع لقول الواحد المنان من عمل صالحا من ذكر النوذى وهو مؤمن فلا فلنخينه حياة طيبة آية أصل في السعادة وآية تقشع الرنف القلوب المطمئنة فهل طبقناها على أرض الواقع ولاحظ أن الله لم يقيد تلك الحياة بنوع ما فلم يقل فلنحينه في ماله أو رئاسته أو أمواله وأولاده إنما أطلق لعم ذلك الموفق فيتلبس بحياة تغمره شابغة عليه ضدها الموت حياة في أحواله حياة في ماله وولده في مركبه وزوجه في جميع شؤونه وأعماله ثم زاد البهاء وختم بالحياة وختم وختم بالحياة الطيبة والهنى فذلك قول المولى حياة طيبة حياة قرينتها الطيب وطيب العيش وراحة البال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والله طيب لا يقبل إلا طيبا فأفادت هذه الآية أن أعلى سبب وأقوى طلب لنيل سعادة الرب أمران أساسيان لا يفترق på Human. العمل الصالح والالعمل الصالح والإيمان بالقول والقول والجوارح فحقق خي إيمانك بالله متمثلاً بأركانه الستة أنت تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره جدد جد بالعمل الصالح وابدأ بالواجب عليك من واعلم أنه يشمل الإخلاص والمتى هذا ومن أسباب السعادة ولذة العبادة الذكر وكثرته الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب سؤال يطرح نفسه هل رأيتم عاصيا سعيدا وكافرا عنيدا أنيسا والله وبالله وتالله لو جلس عاصي واقام مقام السارية في ذنون المعصية وألوان الذنوب فسل الذين يقلبون القنوات ويفتحون مواقع الإباحيات ويتصفحون المنتديات وينظرون إلى الصور الخليعات والنساء العاريات سنشارب الدخان والمخدرات وأنواع المسكرات سلمستمع الغنى والفنانات والمتفكه طوال ليله في لحوم المؤمنين والمؤمنات سل المتكسعين والمتكسعات والنساء المتبرجات اللاتي كشفن الحجاب وأظهرن النقاب سل العاق لوالديه القاطع لارحمه سل آكل الربا والمتنبص بالزنا وفاعل الخناء قل له قل لي بربك واستقني في قولك هل أنت سعيد وإلى الطمأنينة قريب الرشيد هل نلت بغيتك فوجدت مطلبك أم في الحقيقة التعاسة والانتكاسة والخيبة والخسارة والهم والغم والكدر والمهانة وصدق الله في قوله جل جلال جل في علا ومن أعرض عن ذكني فإن له معيشة ضنكا فكل متنبس بمعصية فالشيطان قرينه وجليسه ومياش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ولهذا أسعد الناس أهل الركوع والسجود أهل الدعاء للرب المعبود أهل الإحسان والقرآن السعادة عباد الله عرفها إبراهيم بن أدهم في مقالته الخالدة العجيبة لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف السعادة وجدها شيخ الإسلام في مقالته الحية حينما جلست الميذه بن القيم بعد الصبح إلى حين ارتفع الضحى فقال له هلم إلى الغداء هلم إلى الغداء فقال هذه غدوتي لو لم أتغدى سقطت قوار أتظن أخي المسلم غداء البدن وغذاء الجسد إنه غذاء وغذاء الروح والجسد فالسعادة ليست في التعاني والتفاخر والتكبر وفي جمال الهندام والمظهر السعادة بحث عنها فرعون فظنها في الملك والرئاسة فكانت النتيجة العقوبة والخسارة بعث عنها قارون بالتفاخن والأموال ورصد الدرهم والدينار فكان عاقبته فخسفنا به وبداره الأرض وهكذا من نظرهم القاصر في المعدة وحياتهم دنيوية بحتة يتهيب يتهيؤون يتهي يتهمون في, يتيهون يتيهون في طلب السعادة هائمون في طلب الراحة نسوا أو تناسوا أن الوحيد في السعادة هو الطاعة الرب والرسول والاستجابة ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك والسعادة في الرضا والقناعة تلك الكنز الثمين والدافع للهموم والغموم متين خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك إلا راحة البدن ففيها راحة قلبك والرضا بما أعطاك ربك السعادة عادة كما في حديث خير البرية من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها السعادة رزقك الله السعادة والحسنى وزيادة في مصحفك وتدبر آيات ربك فسل نفسك ما مدى حالك مع القرآن وفيه الدواء من كل داء فثق به فوالله ما عنه ينوب كتابه فعجبا لمن توالت عليه الهموم وتراكمت عليه الديون وأصابه المرض وضاق به الأمر لم يقبل على القرآن فيبحث عن السعادة هنا أو هناك وعلاجه بين يديه ودواؤه قريب لديه السعادة والهناء في دعاء رب الأرض والسماء السعادة بالتعرف إلى الله في الرخاء العبادة يعرف كاف الشدة والضيق وحلول المصرى المصيبة قلت هذا القول وأستغفر الله الذي بيده الحول والطول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فعل وقول وصل اللهم وسلم على نبينا محمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى أما بعد فاته الله جل في علاه أيها المسلمون السعادة حديثها لا يمل وطالبها لا يمل ولا يكل يرغب فيها الرفيع والوضيع والأمير والمامور والغني والفقير السعادة العمل بما يقرب إلى الجنة والبعد عن أسباب دولة النار ليس السعيد الذي دنياه تسعده إن السعيد الذي ينجو من النار السعادة في تذكر الموت وشكرته والقبر وظلمته ومن أسبابها عدم الالتفات إلى ما فات والرجوع إلى الوراء وفتح الصفحات فللتناسي والتغاضي عن الهفوات ومن موارد السعادة وجالسة الصالحين ومصاحبة المخلصين المذكرين برب العالمين ليس السعادة في اللهو والباطل والغفلة إنما هي في القوة والعمل والشجاعة السعادة للمحافظين على الصلوات الملازمين للجمع والجماعات جعلت قررة عيني في الصلاة يا بلال أرحنا بالصلاة والصلاة أنس العابدين وربيع المؤمنين أيها المؤمن أعاذني الله وإياك من الفتن الدنيا لتعلم أنها لا تدوم على حال وليس يوجد, وليس يوجد من هو منبسط في جميع الأحوال ونال بغيته في كل طلب ومجال بل دوام الحال من المحال من أدرك باب إن غلق عنه أبواب ومن نال ما طاب فقد فاته أسباب كل من لا لاقيت يشكو دهره ليس شعري هذه الدنيا لمن؟ فسدد وقارب وأطع وقنع وتأسى واتبع وابتسم للحياة وتفائل بالكلمات المشرقات وتناسى السلبيات وافتح باب الإيجابيات ولا تضع كل شيء على بالك وتديره في ذهنك وعود نفسك ودرب حياتك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وانهش من عمل صالح تجده في صحيفتك لما لماذا سلفنا في دنياهم مطمئنين وبالعبادة متنجدين وفي أحوالهم منشرحين لأنهم حققوا عبادة رب العالمين أيها الأخ المبارك حقق توحيد ربك وتمسكني إسلامك وطبقه على أرض واقعك ينشرح صدرك وارض بما قدر ربك لك واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك تسلح بالعلم الشرعي ينفي عنك جهلك وتعبد ربك على بصيرة من أمرك اجعل الهم هم الواحدة فمن كانت الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع الله له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة يقول ابن القيم إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده تحمل الله عنه حوائجه كلها وحمل عنه كل ما أهمه وفرغ قلبه لمحبته وجوارحه لطاعته توكل على الله وفوض أمرك فمن يتوكل على الله فهو حسبه الزوجة الصالحة والولد البار والمركب الهني من أسباب السعادة أخرج دغل القنوب وشحناء الصدور وأمراض القنوب كالحسن والشحناء والهجر والبغضاء والكبر والعجم والاستعلاء تحدث بالإيجابيات والانتصارات وتمنى أعالي الدرجات إذا سألتم الله فاسألوه الفرد واصعد إلى العلو والمرتفعات وتفاءل بالخيرات اقصر عن السلبيات وتحطيم النفس بالتافهات والوقوف حجر عذرة عند الزلات واعلم ثم ثم أعلم, وأعلم ثم أعلم أنك لن تجد محبوبا ليس فيه ما تكره فتغاضى عن العثرات وتغافل عن المنعطفات وتجاهل عن السيئات وتباعد عن الهفوات فلا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله, ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فوطن نفسك على أن لا لابد أن تسمع ما تكره وترى عيبا ونقصا وجفه فكما هو موجود في محبوبك فهو فيك موجود لمن أحبك فعامل زوجتك وأولادك وأصدقاءك وأحبابك كما تحب أن يعاملوك به وتسر به والله ولي التوفيق لي ولك وهو حسبنا ونعم الوكيل هذا وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم ينصر وأن يعلي كلمته وأن يجعلني وإياك من نصار دينه وشرعه اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم كن لإخواننا في, في سوريا من الناصرين يا رب العالمين اللهم انصرهم على القوم الكافرين اللهم انصرهم على الرافضة المعتدين اللهم وحد صفوبهم واجمع شملهم وارحم موتاهم وتقبل وفك أسراهم وداوي جرحاهم واجبر مصابهم وتول أمرهم اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم اللهم صن أعراضهم أرياد الجلال والإكمام اللهم صر إخواننا في كل مكان من أرضك يا رب العالمين اللهم أيد الآمنين بالمعروف والناهين عن المنكر بتأييدك يا رب العالمين اللهم اشرح صدور دورنا اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر لموتانا واغفر لموتانا وارحم وارحم وارحم موتانا واشف مرضانا واجبر مصابنا وتولى أمرنا ويسر أمور ديننا ودنيانا اللهم انل لنا السعاده اللهم اذق اللهم اذقنا لذت العباده اللهم ارزقنا الحسنات وزيادة يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجعله من أهل عبادتك وطاعتك ومن أهل السعالة في جميع القربات إليك يا رب العالمين هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا وللمسلمين والمسلمات من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا رب العالمين اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا وأصلح إمتنا وأولاة أمورنا ووفق ولي أمرنا لما تحب وتردنا واخذ بناصيته للبر والتقوى واجعلنا وإياه وإياكم من أنواهل النهى وأهل البر والتقى يا ذا الجنال والإكرام اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم تجاوز عنهم أحياء وأمواتا اللهم تجاوز عنهم أحياء وأموات وارزقنا بRهم أحياء وأموات وارزقنا بر أولادنا لنا أحياء وأموات يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا من عبادك المنتفعين النافعين الصالحين المصلحين الصادقين المخلصين يا رب العالمين اللهم اجعلنا وذرياتنا وذرياتهم من العلماء العاملين والدعاة المخلصين لك يا رب العالمين العالمين وصلي اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين.